وسيئات عمالنا لو أهله الله فلا مبل له وما يضل فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فهذه قراءة من صاحب إمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى ونزلنا مع حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي حدث به عن أبيه عمر بن خطاب رضي الله عنه وحديثه جبريل الشهير وانتهينا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله فأخبرني عن الساعة قال ما عنها لأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة لعاء الشاء يتطاورون في البنيان أن قوله صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلى من السائل فيعني أن الساعة علمها عند الله سبحانه وتعالى وحده لم يطلع الله تبارك وتعالى على ذلك أحدا من خلقه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وإنما استأثر سبحانه وتعالى بذلك عندهم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند إن ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها إن الله قلنا قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال جبريل عن أمارتها أن تند الأمة ربتها فهذا فيه أدة أقوال الشراح. أذكرها محمد أكثر العلماء قال هو إخبار عن كثرة السرار وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان يعني يصير إلى ولده وقيل معناه أن الإيماء يلدن الملوكة فتقول أمه من جنة الرعية من جنة رعية هذا الملك وقيل معناه أن تكسد أحوال الناس فيكسر بيع الأمهات فيشتري الولد أمه وهو لا يدري أنها أمه وفي بعض الروايات أخرى أن تلد الأمة بعلها والبعل بمعنى الزوج أيضا يحمل على القول الأخير أن من كثرة فساد أحوال الناس فقد يشتري الإنسان أمه وهو أو زوجته وهو أمه وهو لا يدري فيتزوجها أحسن ذلك الله وأن ترى الحفات العورات العاله إعاء الشاء يتطاولون في البنيان ما معناه عوض من العالة ما معنى كلمة العالة آه، العالة اللي هم الفقراء ان ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هل في ذلك ذم للتطاول في البنيان؟ هل ذم، هو وصف قال احد من العلماء ان هذا من باب الذم، بعضهم حملها على الحقيقة، قال هذا فيه ذم لان الارض بعض يتباهى ويتفاخر بهذه البنيان. والأكثر على أن هذا يدل على سرعة تغير الأحوال أن هذا الفقير الذي كان لا يدني سيئا يلبسه من ملبس أو نعلق نحوه فجأة يصير له بنيان ونحو ذلك هذا يدل على كل الساعة تغير الأحوال أي نعم تغير الأحوال حتى أن هؤلاء الفقراء في العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا كما قال بعض الظلماء أن هذا معناه ان الجهال يكونون هم السابة فتنقلب الأحوال وإذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق فلبثت مليا لبثت ما معناه يا عماد قليلا بل طويلا طويلا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل بنت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم قلنا هذه الجملة التي ختم بها هذا الحديث تدل على أن حديث جبريل فيه الدين كله يعني الدين كله يؤخذ من هذا الحديث فلو تكلم رجل من أهل العلم في الدين أصوله وفروعه من خلال حديث جبريل لكان له ذلك هناك فرائد كثيرة في هذا الحديث يذكره أخونا محمد تاهى على وجه الصرع الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الحديث من أعظم الأحديث التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان العلماء قالوا انه كالام للسنة كما قال ابن دقيق العيد فهو كالام للسنة كما سميت الفاتحة ام القرآن فقال ابن رجب هو عظيم يجتمل على شرح الدين كله في قصة يحلى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري فوائد منها الحميري فوائد منها ان بضعة القول بنفي القدر ظهرت بالبصرة في عصر الصحابة رضي الله عنه في حيات الماضة بالامس او الليلة البارحة مر علينا الكلام في شرح السنة البرباري من كلام فضيل ابن اياب ماذا قال ولا تأخذ القبر عن اهل البصر نعم فضل عبدالله ابن مبارك نعم الثانية رجوع التابعين للصحابة في معرفة حكم ما يقع من امور المشكلة سوى كان ذلك في العقائد او غيرها الثالثة أنه يستحب للحجاج والمعتمرين أن يستغلوا مناسبة ذهابهم إلى الحرمين لاتفقه في الدين أو الرجوع إلى أهل العلم وهذا ليس على إطلاق طبعا الرابعة في هذه القصة أنواع من الأدبين منها اكناف أحد هذين الرجلين عبدالله بن عمر فصار واحد منهما عن يمينه وواحد عن يساره وفي ذلك قرب كل واحد منهما منه للتمكن من وعي ما يقول كذلك أن الاستفتاء وأخذ العلم عن العالم كما يكون في حال جلوسه يكون أيضا في حال مشه لأن هذين التابعين سأل ابن عمر رضي الله عنهما وأجابهم على ما سأل وهو ينشي وجاء في صحيح بخاري في كتاب العلم باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها وباب السؤال والفتية عند رمي الجمار كذلك من الفوائد في جواب ابن عمر رضي الله عنهما لهذين السائلين بيان خطورة بدعة القول بنفي القدر كذلك ايضا من الفوائد اما للشيطان في اضلال الناس واغوائهم طريقين فمن كان منهم عنده تقصير واعراض عن الطاعة حسن له الشهوات قد قال صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكارم وحفة النار بالشهوات ويقال لهذا مرض الشهوة وأنه كان من أهل الطاعة والعبادة أتاه الشيطان عن طريق الغلو فيها وإلقاء الشبهات عليه كما قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويلي قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله تحذرهم ويقال لهذا مرض الشبه كذلك ايضا من الفوائد جمع المفتي بين ذكر الحكم ودليله فان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رايه في هؤلاء وبراءتهم منها ثم ساق مستدلا على ذلك بحديث جبريل لماذا لا تكتبون يا اخوان لازالوا تكتبون هذه الفوائد اكتبش يا احمد وانت يا حير اكتب حتى رؤوس الفايده كده أما في قول عمر رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه النوقت جاءت البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم بارضا يوما للناس وعند أبي داود بسنة صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين الظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أي هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعله مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى قال فبنينا له دكان منطيل فجلس عليه وكنا نجلس بجانبته وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع لكي يعرف وليراه الحاضرون جميعا لا سيما إذا كان الجمع كثيرا فيتمكن الجميع من الاستفادة منه. كذلك أيضا من الفوائد أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر وهذا قد ثابت في الكتاب والسنة كذلك أيضا من الفوائد ليس في مجيد جبريل عليه السلام على هيئة البشر دليل لما حدث في هذا الزمان من التمثيل الذي هو نوع من الكذب لأن جبريل عليه السلام تحول بقدرة الله وإذنه عز وجل عن هيئته التي يخلق عليها كذلك أيضا في مجيء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يدي بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم حيث قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم كذلك أيضا من الفوائد لم يرد في الصحيحين سلام جبرين, سلام جبرين عليه السلام عندما جئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عند أبي داود وصحاه الشيخ الألباني فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف الصماط وقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام كذلك أيضا من الفوائد قال الحافظ بن حجر فإن قيل كيف عرف, عرف عمر رضي الله عنه أنه لم يعرف أحد منه كما قال ولم يعرف أحد وجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين وهذا هو الراجح لأنه جاء عند أحمد وسنب الرؤية صحيح قال فنظر فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا كان حول تركز على الفائد العقادية والفقهية حقا أما الفوائد العامة يعني هذا بالنسبة لتين القطعتين أما الفوائد العامة من الحديث في بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه كذلك فيه جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم لكن هذا بشرق إن لم يكن فيه إضاعة وإضاعة وقت, وقت على الشيخ ومن يفوقه عيما فيه أن الملائكة يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة كذلك فيه استحباب السؤال عن العلم كذلك أيضا فيه الأدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام حيث جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب كذلك أيضا استحباب الدنوع من العالم والقرب منه كذلك أيضا من الفوائد أن حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم قيل لابن عباس بما بلغت العلم قال بلسان سؤول وقلب عكور وقال الزهري العلم خزانة مفتاحها المسألة كذلك من الفوائد في جواز التورية لقوله يا محمد وهذه العبارة عبارة الأعراب فيوردها كأنه أعربي وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم بمسهادة كذلك من الثوائد السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة وترك السؤال عما لا فائدة فيه كذلك أيضا ينبغي لمن حضر مجلس علم وراء أن الحاضرين بحاجة إلى معرفة مسألة ما ولم يسأل عنها أحد أن يسأله عنها وإن كان هو يعلمها لينتفع, لينتفع أهل المجلس بالجواء جزاك الله أسمي القراءة نعم قام محمد رد عليها قال مسلم رحمه الله باب بيان الصلوات التي هي احد اركان الاسلام قال مسلم حدثنا قتيبه بن سعيد البيجمي قلنا من قبل التبر بمن نوري طيب هتخش في الحديث على الباب كده ثم تدخل في ايه في الاسناد والمتن نعم قال مسلم رحمه الله حدثنا كتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقافي عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن أبي سهيل عن أبي أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر رأسي نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ان صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق نعم. هذا الحديث أيضا أصلا أن العلماء في نفي الزيابة عن الصلايات الخمس في الوجوب على المسلم في اليوم والليلة يعني من قال بوجوب الوتر يرد عليه بهذا الحديث بما بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلاوات في اليوم والليلة كذلك من أوجب غير الصلاوات الخمس كصلات لأيدين مثلا فإنه يجاب عليه أيضا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجيبا للسائل لا إلا أن تطوع والقول صلى الله عليه وسلم لا إلا ان تتطوع هل هذا الاستثناء استثناء منقطع ام استثناء متصل من الناس من قال ان هو منقطع ومعناه لكن ان تتطوع وهنا في ادغام ادغمت احدى التاءين في الطاء والاصل إلا أن تتطوع إلا أن تتطوع وتجيد على ذلك فلك ذلك وبعضهم يقول لا استثناء متصل ويستدلون بهذا على وجوب اتمام ما شرع فيه المرء من النوافل بمعنى انك لو ابتبأت نافلة فليس لك ان تقطعها كما ليس لك ان تقطع الصوم اذا شرعت فيه حتى وان كان نافلة لانك بذلك تكون قد اوجبته على نفسك والقول الاول هو قول جمهور الولماء وصيام شهر رمضان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 يعني يصوب على الإنسان أن يأتي بالفرائض كاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى وشرع فكل فريضة يدخل فيها الإنسان لا بد أن يعتريها النقص فالصلاة كذلك الصيام ولأجل ذلك شريعة النوافل والمرء إذا حُسِب يوم القيامة أول ما يحاسب يحاسب على صلاته فينظر في صلاته فإن كان قد أتى بها كاملة مستوفية وإلا قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به النقص قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سائر الأعمال على ذلك يعني أيضا الصوم فأنت في صيامك قد تسخب قد تلعو قد تنظر نظرة محرمة قد تقول الكذب وكل هذا يخدش في الصوم ولذلك شرع صوم النافلة كما شرع عقب رمضان صوم ستة أيام من شوار ومن كلام العلماء في حكمة مشرعية الصوم بعد رمضان من جملة ما قال أنه إكمال لما عساه أن يكون من نقص في الفريضة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح إن صدق يعني إذا صلى الصلاة على وجهها مستوفية الأركان والشروط خاشعا لله عز وجل كذلك إذا صام شهر رمضان واجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عمه في الصيام وفي غير الصيام كان من المفلحين ان شاء الله أما الرواية الثانية أفلح أبيه من صدق من عدد الإمام مسلم كما ذكر ذلك في المقدمة أنه يقدم أحاديث الطبقة الأولى من الرواية ثم يلي ذلك بأهل الطبقة ولذلك هذه الرواية رواية أفلح وأبيه ان صدق على الصحيح أنها رواية شاذة كلمة أبيه هذه شاذة قال بشذورها الشيخ الألباني والشيخ مقبل ابن هادي الودي رحمهم الله ومع ذلك على القول بصحتها فإن لهذه اللفظة ابدا التاويلات من يذكروا وقد تكلمنا عن ذلك أكثر من مره اخ سعد يبقى <تأكيد> التاكيد كيف اما بالتاكيد يعني هذا يؤكد هذه كلمة تجري على ألسمت العرب ولا يقصدون معناها هذا أول تأويل على القول بصحة هذه اللفظة أفلح وأبيه إن صدق آه. آه. وقيل إنما كان ذلك قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله يا كريم واذكر لنا حديثا فيه النهي عن الحلف بغير الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك فهذا مختبوى انه لا يجوز الحلف بغير الله لكن هناك حديث صحيحة في النهي عن الحلف بغير الله ايه ذا الرأي صلى الله عليه وسلم قال لا تحليف ببائكم ولا أمادكم ولا بالانباد ولا تحليف إلا بالله ولا نعم حديث أبي غريرة حديث أمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبت يبقى الرجل اللي بيقول ورحمة أبويا هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا رحمة أمي وطربة أبويا كمن لا بيحلف بابو ولا بم بيحلف ايه بالطربة قال طبعا مخالفة صريحة فالإنسان إذا حلف لا يحلف إلا بالله عز وجل فبعض المرأة لما يقول إن هذا الحديث كان قبل النهي أما بعد النهي فلا يجلس الإنسان أن يقول وأبيه أو وأمه أنما يحلف ها. نعم هناك تقدير محزوظ معناه ورب أبيه بعض التقديرات لهذا اللفظ ان هناك حذف افلح ورب ابي غيره هناك عندنا هو يعني تصحيف نعم ان الاصل افلح والله قبل هذا قبل النقط فصحفت الى افلح وابيه نعم يا هشام بسيطه دي ابن أفلح وأبيه انصدق هذه اللفظة وأبيه لفظة شاذة على الصحيح وإن بثبوتها فهي مؤولة وعلى هذا فليس هناك حجة في هذا الحديث لجواز الحلف بغير الله تعالى نعم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 فجاء ربهم من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم, فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال من خلق السماء قال الله قال من خلق الأرض قال الله قال من نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قالت فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال اه الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك أه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك أه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قالك بالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق ثم ول قال والذي بعثك بالحق لا أزيل عليهن ولا أنقس منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخل ليدخلن الجنة قال مسلم حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا باس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله يعني في هذا الحديث فوائد أيضا من يذكر أول فائده. ها يعرض تذكر لنا فائدة بسرعة يعني في أول الأمر كان الصحابة قد نهوا عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبتدئهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام فهنا يقول نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل لماذا أهل البادية أو محمد نعم أحسنت لأن أهل البادية هم في مكان نائن عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسه فهم لم يبلغهم هذا النهر فكان أحدهم يأتي ويسأل لكن هنا أنس رضي الله عنه يقول إيه العاقل لماذا العاقل؟ لأن العاخل سيسأل سؤالا ينتفع به وينفع به غيره فلذلك كان يعجبهم ذلك وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والاستزادة من المعرفة وفيه كذلك أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لما نهوا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتمنون ويعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون في قول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد دليل على ماذا على جفاء الأعراب جفاء الأعراب يعني الأعراب كان عندهم شيء من الجفاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحدهم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا وإنما كانوا قالوا يا رسول الله يا نبي الله ما كان أحد يقول يا محمد فكون هذا رجل يأتي ويقول يا محمد هذا دليل على الجفاء والغزة التي عند الأعراب ولكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ هذا الرجل على مقالته ولم يقل له تأدب في ندائي أو في الكلام معي وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يمشغل بما هو أهم ولا يلتفت إلى مثل هذه الأمور التي لا تؤثر كثيرا قول هذا رجل أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم ونعم وبئس مطية الرجل زعمه فكيف تزعم استجاز هذا الرجل هذه المقالة وكيف سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أما هنا بمعنى القول وليس بمعنى التفزيب ونحزيب. هنا دليل على جواز قول زعم ويزعم في الحق وإن كانت هذه اللفظة أكثر ما تقال في في الكذب أو في الشك يقال زعم فلان أو إن فلانا يزعم فهي تأتي على الوجهين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سبق نعم فضل باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة يدخل به الجنة وأن من تمسك به أمر به وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة قال مسلم رحمة الله حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبد الله لا تشرق به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة دع الناقة قال مسلم حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن مش قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبته قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهد وابوه عثمان انه ما سمع موسى ابن طلحة يحدث عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث قال مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص حا. وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة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 فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به قال مسلم حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عثان قال حدثنا أبو قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفس بيدي لا ازيد على هذا شيئا ابدا ولا انقص منه فلما ول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا يعني هذا الحديث أيضا فيه أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطاة من عقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله هذا الرجل أعقل من سابقه قال له يا رسول الله أو يا محمد هذا شك من من من الراه لكن قدم ما غلب على هنه فقال قال يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني من الله هذا يقول على كمال عقله لأنه سأل سؤالا في غاية الأهمية فكل انسان في هذه الدنيا يود أن يفارقها وهو ليس عليه من الأوزار ولا من الآثام ولا من الحقوق ما يبعده عن الجنة يتمنى أن يفارق الدنيا بقلب سليم وأن يفوز بهذا النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين فهو اختصر الكلام وقال أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعد من النار فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي عن هذا مدح وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العربي لحسن مسألته قال كيف قلت فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ثم قال له إيه دعن ما أخذ فأول ما يدخل به الإنسان الجنة ويباعد بينه وبين النار أن يوحد الله العزيز الجبار سبحانه وتعالى فالتوحيد هو مفتاح دخول الجنة أما الإنسان الذي لا يهتم بالتوحيد ويأتي بنواقضه من الشرك الأصغر والأكبر فهذا في خطر عظيم إن لم يتب قبل نوته وتقيم السلاة ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين ثم ذكر الزكاة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا الحج لماذا لم يذكر أهشام آه يعني الجواب نقول إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل فرض الصوم وفرض الحج وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر بقية الأركان دا يذمي أن هذا الرجل يعلمها قد يقال هذا وقد يقال ذاك نعم نعم وقد يكون هذا أيضا من تصرف ضعب الرواة كما قلنا من قبل أن أحيانا الرواة ينشط فيذكر الحديث على وجه الذي سمعه واحيانا يكسل فلا يذكر إلا بعض الفاضل نعم قاسم محمد يقول <تصفيق> انه الدو بما حفظه ثم وقال بما حفظه حتى لا هو الان هنا الحديث عندنا في في الروايه الاولى والثانيه لم يذكر فيها الصوم ولم يذكر فيها الحج ثم بعد ذلك في الروايه الاخيره جاء فيها ايه صوم رمضان لكن نعم في فين اي روايه طيب قال طبعا لو رأى في الحج بهذا بعد اكتمال الشرائع نعم فيحمل على غير الوجه الأول أنه يعني لا يقال بقى فيه لو كان هذا في الحج على صحة الرواية لا يقال في أن هذا قبل فرض الصوم وفرض الحج وإنما يؤول ويحمل على أي وجه آخر من الوجوه نعم قال مسلم رحمه الله قول أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أن ينظر إلى هذا العراب في فإذا ما هي علامة معنمات هو أحسنت يعني هذه أيضا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن أمر غيبي إلا بوحش فكونه صلى الله عليه وسلم يقطع ويقول للصحابة من صره أن ينظر إلى رجل آل الجنة فينظر إلى هذا فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إيش تاني أن هذا الرجل أيضا ممن بشر بالجنة فالنبشرون بالجنة ليسوا عشرا فقط وإنما هم أكثر من ذلك بكثير وإنما يقال العشرة مبشرون لماذا يا عماد قال امام جمع في حديث واحد نعم فضل قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب واللف لابي كريب قال حدثنا ابو معوية عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله ارأيت اذا صليت المكتوبة وحرمت الحرامة واحللت الحلالة ادخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال مسلم حدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء قال حدثني عبيض الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي صفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد في ولم أزد على ذلك شيئا قال مسلم ما حدثني سلامة بن, بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو عبيد الله عن أبي الدبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا أزان أخوانه لا وسط السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد في حديث النعمان ابن قوقل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذ صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة وفي الرواية الأخرى زادة على الصلايات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلالة وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل للجنة قال نعم وأيضا لم يذكر الحج ولم تذكر الزكاة فلو يحتج محتج بالرواية الأولى أو الرواية الثانية وقال إن من شهد الشهادتين وصل الصلاة الخمس وأفطر رمضان ولم يؤدي الزكاة ولم يحج وأحل الحلال وحرم الحرام دخل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل نعم فماذا يجاب نعم محمد أو يعني أول حاجة نقول له إن هذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء الأحاديث الأخرى لماذا لم تذكر قول هذا الأعراب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج. لماذا احتجت بهذه الرواية التي فيها ذلك نقول له لابد أن تجمع الأحاديث في الباب الواحد حتى تقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ثم هناك أجوب أخرى نعم أحمد نعم أو يقال إن جواب النبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا سئل يرتبط بحال السائل يعني إذا جاءه سائل وسال والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا ليس من أهله من اهل الزكاه لان الزكاه انما تجب على الاغنياء هل تجب على كل احد لا وكذلك الحج لمن استطاع اليه سجيلا فلا يجب على كل أحد هذا جواب اخر هل هناك اجوبه اخرى انت عن حول السائر 11% يعني أيضا آه. نعم يعني ممكن يستدل بالعمومات لأن هذا الرجل يقول وأحللت الحلال وحرمت الحرام أحللت الحلال وحرمت الحرام نقول يدخل فيه كل ما يأتي بعد ذلك من الشرائع مما أمر الله تبارك وتعالى بها أو نهى عنها فيدخل في جملة ذلك وإذا كان هذا الرجل سأل في وقت لم تفرض فيه الزكاء مثلا يعني فنقول إن هذا رجل أجمل وقال وأحلمت الحلال وحرمت الحرام فهذا يدخل فيه باقي الأركان لكن هذا الجواب يعني يعتبر يعني من الأجوبة المتأخرة يعني في الترتيب يعني لا نجعله على رأس الأجوبة لكن بداية نقول لابد أن تنظر في الباب باب أركان الإسلام لا تأخذ هذا الحديث وتغض الطرف عن الحديث الأول الذي فيه كذا وكذا وهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح ان صدق وهذا سأله النبي, سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم فيمدغي أن تجمع بين هذا وذاك نعم باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام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 الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سامعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلم حدثنا ساهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن ذكرياء قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة أستلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر, ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال مسلم حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال مسلم وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حمضلة قال سمعت أكرمة ابن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغذو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت نعم ما الفرق بين الرواية الأولى التي فيها على أن وحد الله والرواية الثانية على أن يعبد الله ويكفر بما دونه ما الفرق ما الفرق بينه أن توحيد الله عز وجل يقتدر كفرة بما دونه يعني الرواية الأولى هذه رواية مجملة والثانية فيها تفصيل وهذا يعني أن توحيد الله عز وجل يقتضي أن تكفر بما دونه سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها كذلك في هذا الحديث بيان لفقه هذا الرجل وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل لماذا لا تغزو, أو ألا تغزو فاحتج بهذا الحديث كيف يتم له الاحتجاج بهذا الحديث ها. كيف يتم له الاحتجاج بهذا الحديث نعم من اركان الإسلام يعني الاسلام آه. بني على الإسلام. آه آه لي. آه الغزو ليس واجبا على جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم طيب ماذا تقول في الاحاديث الاخرى التي فيها ان الجهاد ذروه الاسلام المراد يعني هذا الغزو الذي قاله الرجل ابن عمر ألا تغزو نحن نعلم أن الجهاد في الإسلام جهاد دفع وجهاد طلب فهذا من جهاد إيه الطلب نحن نخرج إلى العدو وفي تفسير قوله تبارك وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين إلى الجهاد وقال العلماء ينبغي لولي الأمر إذا كان قادرا أن يغزو مرة أو مرتين كل عام أن يغزو مرة أو مرتين كل عام من من العلماء الذي كان يحج عاما ويغز عاما من أحسنت عبد الله بن بارك هذا دليل على ماذا دليل على أن الجهاد كان قائما وأن ولي الأمر كان يغزو كل عام فلذلك وكان يغزو عاما ويحج عام ففي العام الذي يريد أن يغزو فيه هيكون الجهاد موجود فهذا دليل على أن الأمراء وولاة الأمور كانوا يحافظون على جهاد العدو وغزو العدو كل عام مرة أو مرتين نعم محمد الأشهر عبد, الله الأشهر عبد الله بن مبارك أنه كان يحج عاما ويغزو عاما في هذا أيضا إن الجواب إذا كان بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقطع للنزاع يعني عبد الله بن عمر إذا قل قال ألا تغزو أمضى على طول إني سمعت رصفة كان قزا خلاص اتفهم المعنى فرجل قطع الكلام ولم يجب ابن عمر رضي الله عنه فيخذ من هذا بركة الاحتجاد بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يقطع الجدال كذلك أن من احتجه بالعمومات فلا يلام في ذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما احتج بهذا الحديث إن الإسلام بني على خمس ويقصد أن الجهاد ليس من مباني الإسلام لو أن رجلا ترك الصلاة فقد ترك دعام من دعائم الإسلام هل يكفر أم لا يكفر نعم شريف إذا نقول هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة عند الفقهاء أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر عند جمهور العلماء ويكفر عند طائفة أشهرهم الحنابلة لكن بعد ذلك إذا قلنا هل يكفر تارك الزكاة هل يكفر تارك الذكاء رجل شح بزكاه ماله وثركها نعم اه, مش... آه... أشرف. يا اخي ما بنكلمش اللي اللي يجحد اي حاجه يكفر على طول معروف كده اللي يجحد اي حاجه يكفر ما بنكلمش على الجحود نعم لا على الصحيح ها تقول ايه على الصحيح طيب هناك اي ظاهره ان تارك الزكاه مشرك ها ايه ايه شام قائل للمشركين الذين ايه نعم نعم يا محمد واقول للمشركين الذين لا يعطون الزكاه وهم بالاخره هم ايه كافرون لكن هذه الآية تفهم في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الحديث الذي نشير إليه يا يحيا تذكره يا أيدا كريم أحمد صابر ها؟ مين تاني محمد وهمة أنت فكره لكن أنت ليس مستحضره محمد صاحبه اقره اه تاسمن شكرا يا عماد دلوقت محمد صاحبه نعم اين نشهد فيه في حتى يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار يبقى هذا الحديث دليل على أن تارك الزكاة بخلا ليس كافرا وإن وجه الدلالة في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب تارك الزكاة ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والكافر الجنة حرام عليه لا يدخل الجنة إلا مؤمن لا يدخل الجنة نفسه المشركة أبدا فدل ذلك على أنه ليس كافرا فلو كان كافرا لحرمت عليه الجنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فهذا دليل على أنه في مشيئة الله عن زوجل والكافر لا يكون في المشيئة إنما يكون في النار ابتداء كذلك الصيام صيام رمضان واحد عاش حياته كلها ولم يصم شهرا كاملا او افطر كل رمضانات فهل نقول هو كافر ام نقول هو في مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ها هو في المشيئة هو في المشيئة طيب الحج رجل معه مال ويأمن السبيل يعني تغفرت فيه الشروط رجل قوي وينج مال والسبيل إلى الحج مأمونة ولم يحج مات ولم يحج قال لا أنا لا أحج الحج نارضة بكذا مش حاجق ومات على هذا هل نقول هو كافر أم لا ها ها لا يا قطر ازاي يا شيخ محمد ماذا تقول يا شريف على الصحيح انه لا طول... يقفر نعم بلدنا بلدنا بلدنا بسكر. بسكر. يا يهودي يا نصراني اه يعني ان من ملك زادا وراحلة ثم مات ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا لكن هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يقول أبدا في من ترك الحج أنه مات كافرا إياك أن تقول ذلك طب لو استدل مستدل بقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني من العالمين نقول أين وجه الدلالة أين وجه الدلالة في هذه الآية هل قوله تبارك وتعالى ومن كفر لو تعلق بالآية الأولى وأن تارك الحج كافر ليس له تعلق بتكفير تارك الحج يبا إذن هذا الحديث لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر على الأصل وهو أنه إذا ترك الحج بخلا أو خوفا على نفسه من التعب والمشقة أو نحو ذلك فهذا مرتكب لكبيرة لكن لا نقول إنه كافر نعم عمير يعني خبرت عن اثنين يعني خبرت يعني عن اثنين أحدهما يعني لما رأى طابت لأنه طابة عاد وقال والثاني الزهد ليحب اتصل عليه قال له تعال في الخدمات اه عاد يا لا تستبعد لانه اكثر الناس يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه والروايه الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لكن من اللي بتوفر فيه هذه الشروط من الذي يحج حجا مبرورا فكثير من الناس لا لسيما أصحاب الأموال يذهبون إلى الحج على أنه نزهة وأنه هو تغيير جوه يذهبون على أن الحج ده سياحة كده اسمها سياحة دينية عشان يروح مع الشركة الفلانية ويقابل نجوم بقى المجتمع وفلان وعلان ومش عارف ايه ويعودوا بقى في المخيم الكام يوم ده وحكايات ورويات فلا ينتفع بحجه كثيرا بل بعض الناس قد يكون هذا الحج عليه وزر لانه يأتي بنقيض ما امر الله عز وجل يعني لما تجد واحد مثلا جالس في ميناء وجايب شيشة معاه من مصر عمال يشيش في ميناء ده بقى راح يحج يعمل ايه ده بيحصل الله يا اخوان بيحصل وده من ايه من مكملات الحج بتاع الخمس نجوم بعد ما يتغدوا يأكلوا بتاع يشيشوا اه نعم اه وفعرفها يعني عرف عرفها في ناس كلا فنسأل الله عز وجل العافية نعم الناس بتقول الشيشة مش حرام وماذا تقول أنت لا ماذا تقول أنت هي حرام أم ليست حراما لماذا هي حرام ويثاني اهضار للمال طيب لو قال لك قائل ابن غني وهذه لا تمثل شيئا في مالي ماذا تقول له لماذا أعلن هذا من الإصراف فكل ما أنفق في محرم فهو إيه إصراف يعني الإصراف في بعض تعريفه أن ما أنفق في الحرام فهو إصراف حتى لو كان يملك من المال جبالا فهذا إيه إصراف يبقى إذا هذا يضر بالإنسان ويدر يعني حتى أقول لك التدخين السلبي ده أضر من التدخين الإيجابي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار طيب المجاهر بقى بهذه المعصية اللي بيجلس بقى على الأهوة قف الطريقة أو قدام الدكان ويشرب الشيشة أو يشرب السجارة هذا أشد وزرا ممن يفعل ذلك خفيا لماذا؟ لأنه الآن صار مجاهرا طيب إذا فعل هذا مرة أو مرتين هل هذا يستوي مع من فعله خمسين سنة لا طبعا لان الفعل خمسين سنة ده مصرش مصر على المعصية طب لو كانت صغيرة نقول له حتى ولو كانت صغيرة فإصرارك عليها يجعلها بمثابة الكبيرة لأنك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن تنظر إلى من, إيه؟ إلى من عصيت فأنت تعص الله عز وجل وأنت فاعلم أنك تعص الله عز وجل ليس هناك أحد من البشر الآن إلا يقول ان التدخير مضرش الكافر المؤمن والتحذرات على علم السجير ويجيب لك رئة واحد من قطعه فيها وكذا وكذا وأوراد. ويقول لك التدخير مميث بأنه تبقى له إيه بسبب الوفاء. يعني كان أول يقول لك إيه ضرب الصحبة قال لك يسبب الوفاة فهذا يعني لا يختلف وإثنان يجيش بقى واحد مجادل يقول لك اصل مش حرام بس كل الكلام ده كلام يعني يمنيه عليه الشيطان والهوى والله تبارك وتعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه